غَيْمًا يُنذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّلَّةٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا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 لولا ياتون عليه بسلطان بين فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فانو الى الكهف ينشرح لكم ربكم من رحمته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 ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ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 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون خمسه السادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم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 لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ويلبسون ثيابا خطرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مرحبا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 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان تراني انا اقل منك ما لو و ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويبسل عليها حسبانا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 دعاهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موطقا ورى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل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 وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذا قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا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 فَنطلقا حتى اذا لقي يا غلام فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس الا قد جئت شيئا نكرا قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان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 فأبى أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقضى قامه قال له شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا في الرق بيني وبينك سأنذبك بتأويل لما لم تستطع عليه صبرا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 114. فأتبع سببا 115. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما 116. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا 117.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 124. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 125. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا 126. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 127. قال هذا رحمة من ربي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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها 하 ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي